صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد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 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقال وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Allah Allah